بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قراءه في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمه واسعه نوصل الى قول الله تبارك وتعالى ما؟ أن تقولون تقولون ان تقولون تقولون كل أهلهم أعلم ومن خطرا لكم منذة شهادة عيد من من الله ومن من من من الله براطين عمين ما تعملون وأنه يجعر في رسول الله تعموا أنهم دولة لأولاك من المسلمين اللي يقولوا, يقولوا لكن الحق لو دليله تنازع على فرض بدا تبعنا تبعنا الحق حكم عليه أما التنازع والدعاوى هذه فكل يدعي لم تمسك لسانه الناس لا تمسك امس الناس حتى عند اصبح هذا الاتجاه المنحرف كل واحد يحاول ان يرتبط واحد بعالم مثلا له كلمه مسموعه ولك الشيخ فلان يتبعنا ده, ده بالدليل ان هو حضر فرح فلان ولا التصعيب تلفون او يجيبه كلمة اديمة من مثلا من خمستاشر سنة قبل ما يتبين الحلقة منها يقول لك اهو زي تجد بعض سبعنا في انتقاف بعض الجماعات نقلين كلام قديم مثلا الشيخ ابن بهادي الشيخ ابن عدينين لك اهو وكلام ده قبل ان يتبين هذا ولك اهو عدد مشايخ اهو مدخين ومزكيين هذا الشيء لا كل يوم بيوم كل يوم بيوم انت قد تمتح رجلا النهار لما يظهر لك مساحة منهج بكرة إذا بايا بايا لك الفسد من تعمل ايه تحدث كل يوم بيوم والمتاخر ينساكم المتقد هذا معروف إنما من طريقة الزيغ وبرن إنك تسيب المتاخر هذا ان الشيخ ينتقل جماعتك أو لو ملاحظات عنك مثلا كده ثم تأخذ الكلام القديم وتطرقوا الكلام الجديد هذا من الزيف والضلال والانصاف انصفوا كل شيء فاحق با... كذلك يقولون نعم الله <تصفيق> ولا ولكن كان حديثا مسلمه كان من يقولون بل كان مثليا او نصرانيا اللهم يكون فاذا يكونوا يكون الله تعالى هو الصادق العالي لذلك فاحب ان لا محال هذا من قوى التنظيف الله قال وهم قال يلزم صدق احد القائلين يا الله ولصادق يهم طبعا لا محاله الله عز وجل اصدق الصادقين وما اصدق والله قيل وما اصدق والله حديث هذا حكم الله ومع ذلك يعارضونه ولهذا المعاند والمعارض مهما تاتي له بشيء في بعد قول الله يعني مثلا وإنك إنتا قلت الجميع فرق الأمة الثلاثة وسبعين لو جبت رؤوس الثلاثة وسبعين في القواتهم إيه رأيكم لو إنهم حكم الله بينكم حكما وقال الجما... إن الفرقة الفلانية هي الطائفة المنصورة وفرقة الناجية حولك إحنا لا أتبوا بعد حكم الله حكم لا تنتيقن أن الضلال الأزيم لأطحان حتى ولو حكم الله حتى ولو حكم رسول الله فالضلال لازم لأسحابه فهل حكم الله رد النصارى عن ضلاله رد اليهود عن ضلاله أبد ولهذا بعض مثلا الشباب إذا اختلف مع بعضه لك مثلا نروح لشيخ الفلاني ولك لأ لأ برشيخ الفلاني فالشيخ الفلاني وكل واحد عايز الشيخ اللي هو يعلم لهم قد يكون قريبا منهم ولو راح لشيخ فلان لبعض الناس لشيخ فلان قولك والله يا أهو لو وفقني هقول إيه كويس إيه إحنا كذا ولو خالفني فأشنعني أقول لا ده أصمش كاهم المسألة أصمش واخد باله أصمش بيتكلم عن الواقع تاني أصم هو أصم هو إن وافق فوالشيخ الإمام الصادع بالحق والقائل به وإن خالف إلثمت له بقى ماذا ده؟ يعني الأشياء أصلاً مش فاهم أصلاً مش هو أخذ أصلاً بيتكلم عن قضية أصلاً هو بيتكلم عن مسألة الزمان أصلاً هو كان مكتوب النهار دي أصلاً وهكذا حتى يزهد فيه إذن صاحب يعني أو الذي على نفسه على مراد معين هو ما تحاول فيه عشان كده بيقول يا أخوان تحاكم الى الله وإلى مصول وإن كان الجميع يرفعه لكن الواقع يكذب هذا عند كثير من الناس مفيش فيش كلام في نشامارج على الله الرسول وكل هذا في تلقيب لكن عند الحق الواقع تجد التباين واضح في هذا تباين واضح في هذا نعم ها يعني من من جهة الكلام وخلاص كلام أو عندما ينظر بعضنا بعضاً ونيجي نتفق على مسلمات، مشلمات نرجع نرسل ويقول لك آه آمين آمين في حد خلف كده حد يخلص لكن تجي بقى الواقع الفعلي التطبيقي العملي تجد ثلاثة وشبعين فرق الواقع العملي بيضبط ثلاثة وشبعين فرق الواقع النظري من مختلف كلام المختلف فرقاح الرجوع إلى الله والرسل فانت نذاته فشيء فردون الله والرسل كل بولك لكن لما الواقع العامري هتجد الفرق التي هذه الثلاثة والشبعين اللي هي الأصول وإلا فالثلاثة والشبعين هي مئات قد تجد الفرق الوحدة تتنوع وتتوزع إلى فرق شفة ومتعدد ولا تزال دي القضية هي القضية الأم في كل عارف. خلي بالك القضية الأم في كل عارف. إحنا ما اختلفناش في اركان الإسلام الخمسة ولا اختلفنا تعرض ركعات الصلاة ولا اختلفنا في رمضان إنما الخلاف الفكري المنهجي الخلاف الفكري المنهجي ودم سهل إوعى تقول دعونا من هذا وتعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في ما اختلفنا فيه مطلقا لا الخلاف المنهجي خلاف خطير عشان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على فرقه بخلافها المنهجي بانهم خلاف النار معناه انه ذكر من تعبدهم ما ذكر تحقرون صلتكم الى صيام وقرائتكم الى قراءتهم ومع ذلك يمرقون من الاسلام كما يمرق السام من الرميم هل في قضيه اخطر من تمزيق الامه بعد التوحيد الذي مفردهما بالعبوديه يأتي توحيد الامه على قلب واحد وعلى منهج واحد هذه قضية خطيره لا يزه شوف الان إحنا اللي بنعمل الان اللي بنعمله الان التفرق والتمزق وان كل حزب بما لديه فرحه ويروج له أنت مسجدك على حسب منهاجك حرام عليك المنهاج بتجيب الدعاه وبتجيب الناس اللي في الصوفي وده منهاج وده حاضر مسجد اوعى المسجد تاخ روحه ليه على خلاف المنهاجك وطريقة والتاني على كلامه وكل مسجد بيقول نحن أتباع بوش الحج من أتباع بوش ولحن أتباع مخائيل ولا جورج الله الرسول الصحابة قال لا وما تتحضر من المسجد الثاني ليه؟ في حاجة حقيقية بقى في حاجة حقيقية هي لك على أجلها تحذر أو لا تحذر نعم وصورة الحرافة هو في غايه الوضوح و البيان حتى انه من وضوح لم يحتج ان يقول الله ان يقول لا اله اعلم و هو اصغر و نحن ذلك من احد كما هي فيه الليل انور ام النهار و النار احر ام الماء و الشرك احسن عن التوحيد و نحن يعني انا لا احتج الى جواب لانه معروف انتم اعلم ام الله الله ما قال الله اعلم لكن هذا معروف جواب لأن هذا جواب لا ينكره أي أحد نعم. وهذا يقال ايضا للضلال والمنحرفين في الأسماء والصفات بل يده مبسوطتان ليس له يدان طيب أنتم أعلم ويبقى وجه ربك ما الله أن يكون لربنا وجهه انتم أعلم ام الله الرحمن على العرش استوى نعوذ بالله من هذا الكفر انتم أعلم ام الله هذا العرش سبحان الله يعني محتا واضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم الله يقول له وجه له يدان وانتم تقولون لا ليس له وجه وليس له يدان معاذ الله ذا كفر أن يكون الوجر على يدان لن يلزم من هذا مماثلة البشر والله ليس كمثله شيء طيب والله والله لا يعلم لا يعلم الذي قال ليس كمثله شيء لا يعلم هذا حين قال بل يدانه مبسوطتان لما خلقت بيدي الله ما يعلم هذا سبحانه أنتم أعلم أم الله إذ ينسب إلى نفسي ويضيف إلى نفسه اليدين ويضيف إلى نفسه الوجه؟ ويضيف إلى نفسه They didn't their own انتم اعلم. أمن الله نعوده بالله ould نعود with فعشان كدا جد انت عارف المسألة مش يهوده نصاره يا جماعة المسألة مش يهوده نصاره حتى اليهوده نصاره بعض الناس بميعها сейчас يعني حتى اليهوده النصاره بعض الناس بميعها وعايز ببال全 تحت today expăng كله لكن المسألة مش يهوده ونصاره المسألة قواعد أبرئت عند يهوده ونصاره القواعد لو شبهناهم فيها فقد شبهناهم في الخصه لهذا النبي قال الله عليه وسلم لا تتبعوا سنن من كان قبلكم وزر الرسول قال كده وطرقهم لا تتبعوا سنن من كان فضو الخده من وفي رواية شبا بشبر وذراعا بذراع قال يا رسول اليهود نصره قال فمن طبعا اليهود والنصارى كل خصله ذميمة هي من اليهود والنصارى مش لن تكون نصراني ولا تكون يهودي مساله ممكن تمشي على القوائم النصارى واليهود ويهود ولكن لا تدري على الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد اي واحد يظهر هذه الشعيره ويظهر هذه الطقوس فهو على ما اليهود والنصارى يبقى نصراني يبقى يهودي لازم يقول أنه أنا مصري أنا يهودي ومش لازم يكون الإنسان مصري على وجه المطابقة والممثلة قد يكون إبليس كمان مش يهودي ولا مصري إذا قدم القيات الفاسد إبليسي. ما هو إبليس ما ود يس قدم القيات الفاسد يباع فيه صفة من صفات إبليس وخاصة من خصوصات إبليس خصوصات إبليس إذا مش لازم الإنسان حتى، ولهذا العلماء قالوا ليست العبرة بخصوصي، السبب بل بعموم المعنى انظر إلى المعرفة، أجر من أجر ملحق أقوال أو ضمن أقوال. فمن شاركهم فيما ماتستحق المدح فيه فهو ممدود، ومن شاركهم فيما ما تحق الدمتي فهو مذموم. فممكن تكون الأمة هذه مع كونها. أمة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن فيها من خصال الاشتراك بينها وبين أمة اليهود وبين أمة المساره من الله بيعنيه. ودل إلزمنا النبيين برضو الأمة من الأصول التي نبينها للأمة أن المساره هي مسألة متحه على أمور وذم على أمور متى ما الإنسان حصل هذا أو ذاك استحق المدح أو الإيه أو الذم. ولهذا الشافع لما قيل له ما تقول في قو؟ في المثابة كذا فقال قال الله قال رسوله قيل لو فما تقول أنت قال أتراني لابساً زي النارة خلاص قواعد الألمة أن ترجع إلى الله ورسوله إنما قواعد الرسولة بها هي ممكن ترجع ترجع فيها إلى أربابها وإلى أحبارها وإلى بارواتها ما عندنا جمع باروات عندنا الله والرسول بارو ما عندنا ولا احبار ولا أرباح ولا أندات ولا قول مع أحد لا أحد مع قول له قول الرسول كذا الشفيع قد أعراني خارجا من كريسة أتراني لدكا في يبقى إذا للعالم لو قال بمقتضى عقله وقدم هذا العقل على النصر أشابه هؤلاء نعم وعشون أنت لقراطين وطيبهم من من الأنبياء يكون ربورنا ولا نطاعة فكتبوا هذا الإلم ونادي الشهادة فلذلك كان قلمهم أعطوا ظلم ولذلك قال تعالى ومن المظلمين من ومن الشهادة من عدم الله فهذه الشهاده من مدعف حين في الله لا ينفر سيختلف في اجتماع الحق وعلى المفتدين والقمار الزاق والدعوة منك أليس هذا أعطى الظلم بقى الله تتفاكت عن حق والمتكلم بالباطل شيطان ناطق فالشيطان وشيطانين. ساكت عن الحق كاسم له فهذا شيطان لكنه أخرص تكلم ما تكلم بالحق ويعرف ثم يجمع ذلك الكلام بالباطل فتحول إلى شيطان ناطق فإذا كان الساكت عن الحق شيطانا أخرص فإن المتكلم بالباطل شيطان ناطق وإن الناجي الذي على منهج نبوة هو من يعلم الحق ويتكلم به إذن فالأمور تكون ثلاثة كاتم للحق عالم به فهذا شيطان أخرف مظهر للباطل ناطق به فهذا شيطان متكلم من. عالم بالحق ناطق به فهذا على منهاج النبوة نعم به أليس هذا أعلم كل بلا الله وفي العقد علي أشد العقوبة فلماذا قالت وَلَى اللَّهُ بِغَاطِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بَلْ قَدْ أَحْصَى أَعْمَالَنْ وَعَدَهَا وَاَتْقَرَ لَمْ جَزَاءَا فَبِئْتَ الْجَزَاءُ جَزَاءُمْ وَبِئْتَ الْنَارُ نَفْرِ وهذه طريقه القران في ذكر العلم والكبرى عقد الايات المتضمنه لأعمال التي تجازى عليها فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترهيب والترغيب ويفيد ايضا ذكر الاسماء الحسنى بعد الاحكام ان الامر فيه والجزائي اثر من اثارها وموجب من مجيباتها مجيب وهي نعم بقعد ويفيد ايضا ذكر الاسماء بعد الاحكام ان الامر الدينية والجزائية اثر من اثرها من اثار هذه الاسماء والصفات، وموجب من موجباتها وهي له ولهذا حصلت تناسق بين الاسماء وبين ذكر الاحرف في والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسب مكانا من الله والله عزيز حكيم لما عز حكم سبحانه وتعالى بذلك اعلموا ان الله في مثل قد سمع الله القول الذي تجادلك في زوجها وتسخ وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من النساء فالسمع والبصر الذي اقتضى حاقه والعلم بما يحتاج إليه البشر من خير وضرء شرور اقتضى تشريع هذا الحكم من التخفيف من جهة هو لا يجعل ظاهرة فرق فرقة, فرقة ومن التشديد على القول انه منكر من قول وذور في جعل كفارة كفارة مغلطه اقتضى هذا اذا هذه الاحكام الدينيه والجزائيه كلها مترتبه على اسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى نعم يعني حينما يقول الله عز وجل بعد هذا وما الله بغافل عما تعملون انت تفهم ايه ربنا لم يذكر هنا الجزاء اللي يستحق هؤلاء وما ظلموا من انك تمشى عندهم من الله طيب وما الله بغافل عما تعملون تفهم بقى الوعيد انتظر ما سيحق بكم وما الله بغافل عما تعملون يبقى انت الجزاء من هذه الصفة التي ذكر الله سبحانه وتعالى عن نفسه وهي الإحاطة والعلم والقدرة التي تلزم هذا العلم، وما الله بغاصل عما تعملون قادر على أن ينزل عذابه دكتون فان فإن أمهلكم الله فلن يكون العذاب في الآخرة انتظر يبقى هذا زي القاعد اللي اتخذناه في صواعد في أول القواعد. التناسب بين الاسماء والصفات وبين الاحكام التي تضمنها الايات فقد يستعار عن ذكر الوعيد بذكر الاسم والصفه التي تدل على هذا الايه وقد ايضا في باب الاجل والتواتي زي اعلموا ان ما يقولكم ولاكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم <تصفيق> نعم ان تعالى ولا عن ما كان يعملون فقد ذا نفسي رمض وقرار ما يلقف فعلق للمطموطين وأن المعوّل عليه مصطفق دي لا عمل أسلاثي وآدات صحيح فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بإمسادة المجربة في نعم وهي أيضا قاعد. أيضا كتب <تصفيق> وهي المعول عليه واتصف به الانسان لا عمل افلاسه اباه خلي كان العالم الأول ومرجع الناس وهذا فاسق يقول الله أنا ابي وابي وابي او خلي ابوك انا نصرني او وأصبح يهوديا هو مؤمنا ثقيا فليس المعول على عمل الافلاس والأجداد وانما المعول على ما يقوم به الانسان من اعمال وألا لا تجر وزيرة وزر أخرى وأن ليس إلا ما تعرف هذا سائل حسب عليه انت ابن مين ولا جدت مين ولا كذلك وكذلك في جهدي الأفكار والمناهج مهما انت سبت ومهما كان المؤسس لمنهجك فلان ولا علام لكنك اتحرفت عن هذا التأثيش في الأول الذي جعد مثلا على السنة وعلى التوحيد. انت اتحرفت به وما زلت تذكر امجاد هذا في المرسل أبداً ما ينفعك ما ينفعك هذا نعم فيقول السلام من الناس يا والله معنى لكن الذي كان عليها كل لله من أشرك والمرس يهدي من يشان أجل قراط مستقيم وكذلك العامات الكمنة ممتقا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شديدة قد الآية الأولى على مردد وتسلية وتطميم قلوب المؤمنين واعتمادهم وجوابهم من ثلاثة أول وصفة الموطرة وصفه المسلم لحكم الله وفيه فاخبر تعالى انه سيعترض الشفلاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح انفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بابسط ثمن وهم اليهود والنصارى ومن اشباهم من المعترضين على احكام الله وشرائعه وذلك ان المسلمين كانوا مامورين باستقبال بيت في مده مقامه لمده ثم بعد مجرى الى المدينه نحو سنه ونصف لما لسان في ذلك من الحكم التي سيشير الى بعضها وكانت حكمته تقتضي امرهم باستقبال الشعبه فاخبرهم انه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهي استقبال بيت النقص أي, اي شيء صرفهم عنه وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وطاعه وفضله واحسانه فسلاهم واخبر بوقوعه وانه انما يقع ممن اتصف بالتفع قليل العقد والحلم والصيام فلا تدفهم إذ قد علم مصدر إذ علم مصدر هذا الكلام فالعاق لا يبادج أقراض ولا يؤتي له بنا ودفت الآية الناس ياما إذا حكم الله أن القائل إذا من السفهاء يبقى هذا فسليا إذا وقع هذا الكلام لكم حين تنتقل انتقلت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وستسمعون كلاما كلاما في هذا لما ولما ولما فعلموا أن هذا الكلام إنما يصدر من سفيه الإنسان إذا علم أن هذا الكلام يصدر من سفيه خلاص سلمت سوا بذلك فالذي حكم ذلك هو الله سبحانه والله له الحكمة البالغة ولهذا كان نسخ ابتلاء لثبات المؤمنين ابتلاء تعمل بالأمر اليوم وبعد شوية ينسخ هذا الأمر لأمر آخر إما أخط ولا أسقل ولا مساوي ليظهر باتثار العبد لله سبحانه وتعالى وأنه يكون عبدا التجري إلى بيت المقدس آمين طيب إلى الكعبة آمين من غير اعتراف ما نقول شو ما قال الله طيب ما قلت لما الله يشب الكعبة ليه من الأول ما قلتها ليه من اول ما امرش بهذا ليه لا تسال ليه ابدا فاما امر الهي ما تسال ليه انه امر مدين على حكمه لتبتلى بهذا لتختبر ليمتحن تماسك ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث عقبوه على بعض ترقومه والجميع تجعله في جهنم انت عبد حين تتوجه الى بيت المقدس انت عبد حين تتوجه الى الكعب ولهذا الحديث الجليل وارده الصرحي لما جاء رجل على أهل, أهل مسجد وهم يصلون وقد ك... كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فجاء وقال لهم أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أيضا قال فضاروا وهم كذلك داروا وهم كذلك مش قالوا بقى مين يتكلم جمال ان شاء الله انت يا ابني انت بتقول ليه انا طلعت معاك ازاي هنطلع الى بيت الى الكعب ازاي الكلام ده يحصل وما احنا بنصل البيت المقدس ليه ولكنهم ضاروا في نفس الصلاه ضاروا وهم كذا في نفس الصلاه هذا اختبار ابتلاء وامتحان نعم ودل ذلك على انه لا يعترض على احكام ذلك التسليم لذلك المعاه واما رشيد المؤمن العقل فيتلقى احكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك مما شجر بينهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا, أن يقولوا سمعنا وأطعنا وقد كان في قوله السفهات ما يغني عن رب قولهم وعدم المبارك به ولكنه تعالى مع هذا ليقردها من شبها حتى أزالها وكشفها. مما سيعرض لبعض القلوب من الاعراب فقال تعالى كن لهم مصيبا لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم <تصفيق> اي فاذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهه من الجهات خارجه من ملكه ومع هذا يهدي من يشاء الى خوف مستقيم ومن هدايتكم الى هذه السبله التي هي من مله ابراهيم فلاي شيء يعترف المعتاد بتوليتكم سبله داخله تحت في الله يا سلام شوف الرب القوي في كمتين بس يقول قول لله المشرق والمغرب قال إذا قبلت الله مش قبلت الله أي جهة تخرجه عن ملك الله إلا أمرك تفتقي إلى المشرق وأمر تفتقي إلى المغرب هو الله وكل الجهتين له سبحانه وتعالى وهذا من حسن يعني المناظره أو رض الشبه الإنسان يركب على بيت القصيد ثم يذكر ما من الشبه. للشبه صحيح طالما الله سبحانه وتعالى هو المالك لكل هذه الجهات فيأمر سبحانه وتعالى بما شاء لا لم فهذا يكون التسليم لأمر هو من قبل الله عليكم ولدايته وأحسانه وإذاته لله عليكم وطرد على قبل الله حسبا لكم وضغيا ولما كان قبله يهدي من يشارك لطراق المستقيم مطلقا والمطلق روحنا على المقجلة فإن المداية والظلام لمن أسباب أرضتنا حكمة الله وعجب وقد أخبرت غل نوضة من كتابه لأسباب المداية التي إذا أتا بها العبد الحقر يوم مدى كما قال يهدي بالله من يستمع الإسلام من سبل الثلامة ذكر في هذه الآية السبب الموضج للإداية للإداية آبين كنت إطلاقاً بجميع انواع إداية ومن كبار علينا تقال وكبارك علماك كنتاً وتطال أي عدل لما فجعلوا في, في, فجعل في, في كان عيسى ابن الله. الله وجعله الله وجعلوه ثالث ثلاثه وبين من شفاهم اليهود فجعلوا عيسى ولد زنا وقتلوا الانبياء واعترضوا عليه وطردوه فتكون هذه الأمة وسطا فلا يجوز أن نقول في نبي إلا حقا ولا يجوز أن نعترض على نبي أو أن نكفر به أو أن ننتقص والنبي علمنا ذلك حين قالك مجال الصحيحين أنا أولى بالشك أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب قالني كيف تحي الموت معنى النبي ما يشك بس هذا خرج من نبي مخرج إبعاد أن يفهم واحد من هذه الأمة أن الشكة تضرق إلى قلب إبراهيم حين قال رب قالني كيف تحي الموت إن كنتم تشكون بمقتضى هذا فأنا أولى بالشك وطبعا هذا ممتلئ ولو أجبت ولو مكت في السجن ما مكث. يوسف عليه السلام لأجبت الدار ورحم الله أخي لقد كان يأوي من شديد ولما كان النبي يؤذى صلى الله عليه وسلم كان يقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر وهو الذي قال لا تفضلوني على يونس ابن متى علمنا النبي كذب النبي علمنا كذب وقال لا تفضلوني كما أطرت بصار ابن مريم إن عبد فقول عبد الله ورسوله يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما فهذا كله يعلمنا أن نبجل الأنبياء وأن نعذر الأنبياء وأن نوقع الأنبياء وأن نرفع فوق رؤوسنا ونقول إنهم المصطفون الأخيار الله يصطفل إليك ومن الناس هذا القول هل يوجد في أمة هذه الأمة هذا التوفار هذه الوسطية هل توجد في أمة هذه الأمة في هذه أبدا لهذا ما قالوا ونعجب أن تكون هذه الأمة خير أمة وبجبارة أخرجت لنا أخرجت لنا لأنها الأمة التي فيها الحق باقيا بإذن الله تبارك وتعالى نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا هذا الجعل من الله سبحانه وتعالى جعل قدريا كونيا ويمكن أن يكون جعرا شرعيا بأن شرع لنا شرع علنا من الأحكام ما والتيثيرات وبيان انواع الخير والشر ما لم يكن للأمم السابقه وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ضمن احكامه كتابا هو أعظم الكتب الذي جمع بين الصدق في الأخبار وبين العدل في الأحكام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا نعم نقول قدر الكوني أن الله سبحانه قدر أن تكون هذه الأمة خير امه ويمكن يكون جعل شرعيا بما فيه من تشريعات وفي هذا الدين محاسن ليست في أشرع التي سبقت نعم آه. آه. يحتمل يعني يحتمل يحتمل يكون قدريا كونيا ويحتمل ان يكون شرعيا فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من كتاب كاليهود لان امن بهم كلهم على وجه الله في بعده ووسطا في الشريعه لا تشديدات اليهود واخاءهم ولا تهاون النصارى وفي بال والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة الا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات وقد قرمت عليهم الطيبات عقوبه لهم ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل ما دب وضرب بل طهارتهم اكمل طهاره واتمها واباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمنافع وحرم عليهم الخبائث من ذلك فلهذه القمه من الدين اكمله ومن الاخلاق اجلها ومن الاعمال افضلها ووهدهم الله من العلم والحلم والعدل والاحسان ما لم يمدوا لامه سواه فلذلك كانوا امه وسطا كاملين معتدلين ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائل اهل الاديان ولا, ولا يحكم عليهم غيرهم وما شيدت له هذه الامه بالقبول فهو مقبول وما شيدت له بالرب فهو مردود فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض هي لإنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود السمة هذه مسألة مهمة شوف مسألة جميلة يعني كيف تقبل شهادتنا على الأهم السابقة كيف مع أنه معروف أن كل متخاصمين لا يقبل قول أحدهم في الآخر وانت جيب قدامك متخاصمين الآن وتقول خلاص أنا أقبل قول هذا في ذاك ما معروف يحكم الناس شو طبعا فالشيخ ذكر هذا الاستشكال طيب كيف يقبل قول هذه الأم في الأم السابقة معين إن القاعدة أنه لا يقبل قول واحد المتخصمين في الآخر فأجاب قال إنما لم يقبل قول واحد المتخصمين لوجود التهمة هو ليه ما بيقبلش قول هذا في ذاك وما متخصمان لأنه معروف إذا حكم لنفسه وجود التهمة مثلا شهادة الإنسان لأبيه او شهادة الأب لابنه لا تقبل على قول البعض لوجود أيضا التهمة فلما كانت هذه التهمة منتفية في حق هذه الأمة لأنها الأمة الوسط العدل خلاص ما عادش فيه إشكال لما أصبحت هذه التهمة من آه يعني آه منتفية يبقى يقبل قوله هذا أحد المتخصصين في الآخر نعم اي كي قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال ان نقول لهم حكمين غير مقبول قول بعضهم على بعض قيل انما لم يقبل قول احد المتخاصمين لوجود السنه فاما اذا التفت وحصلت العجالة السامه كما في هذه الأمة فإن المقصود الحكم بالعدل والحق وصرق ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الامه فقبل قولها فإن شفت شاك في تضريح وظلت من لها فهو أكبر الخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم فلهذا قال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، وشهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة الله وسال الله المرسلين عن تبليغهم الله وشأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد الأنبياء بهذه الامه وذكاها نبيها الله أكبر يعني نحن نشهد للوح عليه السلام أنه بلغ ولموسى أنه بلغ ولعيسى أنه بلغ لجميع الأنبياء أنهم بلغوا مع أننا لم نشهد ذلك لكن كتاب ربنا سبحانه وتعالى قام مقام الحضور والمعاينة وأعظم ما يكون، فهذه الأمة قبلت شهادتها فيها في هذه الأمة السابقة، وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وبأمر الله تبارك وتعالى وقبول الله عز وجل لشهادة هذه الأمة، فإن الله لا يقبل شهادتها إلا لأنام زكاة، فالذي أمرنا والذي قبل شهادتنا هو الله سبحانه وتعالى، والذي يعني اقر هذه التزكيه هو النبي صلى الله عليه وسلم نعم دليل على ان اجماع هذه الامه عن قول على الخطا لم يكونوا الا في بعض نعم هذه مساله مهمة يعني هذه الايه دليل على أن الاجماع في هذه الامه حجه معتبره لأن الامه لا يمكن تجمع على ضلاله ابدا وان اختلف العلماء في تحقق وقوع الاجماع لا في حجيه الاجماع فالأمة مجمعة على أن الاجماع حجته، لكن تحقق وقوع الاجماع من عصر الى عصر هذا ممكن يقع فيه اختلاف عصر الصحابه اتفاق هذا عصر الإجماع أما من بعد الصحابة فقد اختلفوا بقوع الإجماع لكنه من المعروف أن الإجماع حجة معتبرة وهذا أمر مقرر المعروف نعم وفيها شراط العدالة في الحبن والشهادة والكتية ونحو ذلك نعم طيب نكتفي بهذا